زيجة أربك اسمه أنت من زيجة من جواني يا سهر وين ربك اسمك من تداوي ثقل حيرتي اننا عضيان لا يكن يا نور صبرنا لك من وليا انا في <تصفيق> منيزيك ¡Gracias!